وإِذْ نَطَقَ الجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ عُرُوضٌ لَّتَوُضُّنُوا ظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ هُوَ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّ وكَم مِّن بَنِي آدَمَ مَن نَّفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا يُظْهِرُ لَهُمْ عَلاَمَاتٍ مِّنْ آيَاتِهِ ۗ أَلَمْ تَكُونُوا تَرَىٰ شَهِدَ النَّاسُ أَنَّكَ قَوْلُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِن أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاءُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا نَذُرِيَّةً أفَتُهْلِكُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُفْسِدُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَ الشَّيْطَانَ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهَا بِهَا وَلَكِنَّهُ أُخْلِدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ وت... تَبَعَهَا وَأَواهُ فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ الْغَثَ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصَّصِ الْقَصَصَ عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ كُلُّ بِيَآتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مَّنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ وَالْمُهْتَدِي تَغْدِي وَمَن يُضْلِلِ الْفَأُولَئِكَ هُمُ